تك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالان والكون كله والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فضل يلي فطرك الله على طاعة الله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 يطهر بلد بالآب بالفوني كله يلي رياضك خير, خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله نسايمك عن بر وريحك دهنعود ومشاهدك يبري ثمانين علّى نسايمك عمبر وريحك دهن عود ومشاهدك يبري ثمانين جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بلاغ والكونيكي ولكون کلی یلی ریاضک خیل ورجال کفور یلی فطر کلیه على طاعة الله جیناکی یوم ایامنا كلها سهود وريقنا شفلین ما ما کبال جیناکی یوم ایامنا كلها سهود و ريقنا شف لین ماما کبالا جيتك يا دار العز و والجود و الجود بلد بلاه و الكون كلها كلها كلها يلي رياضك خين ورجالك فهور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 عمر السعودي ما شعار بل مذالة جيتك يا دار العز والطيب والجود <متحدث> يطهر بلد <متحدث> الهار يكوني يلي رياضك خير <متحدث> ورجالك فهود يلي فطرك الله على طالب